نحوذ بالله من شرور أنفسنا وحيئات أعمالنا من يهده الله كباب ضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربه ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصنح لكم أعمالكم ويغسر لكم جنوبكم ويبع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما إما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصي نفسي وإياكم أوصي نفسي وإياكم بسقوى الله جل وعلا والحذر الشديد من الفتن والحذر من قضوات الشيطان أيها المؤمنون عباد الله ان رد العالمين جل وعلا اكرمنا بنعم عظيمه وكثيره قال سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وما بنا من نعمه فهي ربنا جل وعلا قياما عزا جل وما بق من نعمه فمن الله ايها المؤمنون عباد الله ومن اعظم النعم اللهم الله صلى وعلا علينا امه الاسلام والناس اجمعين نعمه الامن والامان والطمانينه والسكينه الله جل في كتابه الكريم يمتن بها به النعمه على قريش لا ينافق قريش الههم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلا سعادة ولا استقرار ولا أمن أيها المؤمنون في هذه الدنيا إلا بتيفر هذه النعمة العظيمة قرانة الأمن والأمان من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن ذي ذلك أيها المؤمنون دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة وقدمها على نعمة الطعام والشراب وعلى نعمة الثمرات فقال رب العالمين مخبرا عن دعوة قليله إبراهيم عليه السلام رب جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر أيها المؤمنون عباد الله إبراهيم عليه الصلاة يدعو رب العالمين بالأمن والأمان والضمانينة والصمرات لأهل مسكة ولذلك البلد طيب ولما كانت نعمة الأن محاسية في تحقيق السعادة والضمانينة للعباد في هذه الدنيا فلا سعادة إلا بالأمن فقدم الدعوة والرجاء لهذه النعمة على نعمة الطهام وعلى نعمة الشراب فقال عليه السلام اجعل هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات فوجود التمرات مع عدل وجود أمن لا تتحقق به السعادة ووجود الطعام والشراب والدماء وغيرها من النعم مع وجود قلقلة وفزع وخوف لا يتحقق بذلك من الله هم الممين إذا انت من أعظم النعم التي انتنا الله عز وجل بها علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة الضمانينة والاستقرار ولا تحمد الله عز وجل على هذه النعمة يا عباد الله قال الله جل وعلا في كتابه الكريم لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ أيها الأؤمنون عباد الله إن من الغتار الشيطانية توجد في هذا الزمان فكرة الانتحار وفتح الدماء من أجل زعزاعة الأمن وبث الخوف وحصول الرؤب في المجتمع وغيرها من الأحوال التي لا تتحقق بها سعادة لا ولا لمجتمع ولا لحاكم ولا لحاكم ولا لمحكوم ولا لراع ولا لراية ومن ذلك أيها المؤمن ما تسمعون به من احتراق بعض الله أنه يحرق نفسه ويقتل نفسه فكرة شيطانية هو ظالم لنفسه ظالم لنفسه خائن للأمانة أمانة النفس. وأمانة الروحة وأمانة الصحة وأمانة العافية وأمانة البدن وأمانة الجسد ويسن سنة سيئة من أجل أن يثير ومن أجل أن يتفع في هذه الفكرة الشيطانية سيعلوم من عباد الله أن هذا الفعل لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال جل وعلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه هذا امر رب العالمين انها ما يقرئهم منون فللفليحين حفص يذفيث مهين فيخرم سمعه ولتصفيد في بصله فيبقى عينا ولتصفيد في بدنه فيقطع من اجسده أو يبتر من أعبائه أو التفضيض في روحه أو نفسه فيزهب نفسه وينتعر ويحرق نفسه ليس له ذلك إنها أمانات سنسأل عنها يوم القيامة أيها المؤمنون أيها المؤمنون عمد الله هذا الثاني فكرة شيطانية ومما يذل أيها المؤمن على هذه الفكرة وأنها كفرة شيطانية فجر بفائلها إلى عقوبة رب العالمين وإلى العظيم من رب العزة جل وعلا وإلى دخول نار الجحيم وإلى الحرمان من جنات النعيم يدل على ذلك ما ثبث عن نبينا الله عليه وعلى آله وسلم جاء في من حديثان هريرة رضي الله تعالى عنه على نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجعبها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها انظروا الهزم منون الى هذا الامر العظيم والى هذا الامر الخطير جريمة الانتحار وجريمة قصة للنفس إلى أي ما يردي بنفسه ما هي العاقبة أيها المؤمنون هل هذا الفعل خدمة الله هل خدمة للشابة هذا الفعل أيها المؤمنون فعل مرضية أمان صاحبه فدائن أمان أنه نبالين أمانه جهادين كونه واجر عظيم حاجر الشهداء كلا والله قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن قتل بسم بصم بصم احتفى صم فقطر نفسه فهو في نار جهنم في نار جهنم يحتفي خالدا مخلدا فيها قال عليه الصلاة والسلام وهو يؤكد خطورة هذا الأمر أيهم منه ومن تردى من جبل فقاتلته سهو فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها فدل فل ينتحر كل هارمون مهدد بهذا العقاب العظيم مهدد بالعذاب العليم مهدد بدخون نار جهنم مهدد انهرمون في المخبئ الطويل في نار جهنم يعذب نفسه بالوسيلة التي قتل بها نفسه في الدنيا فمن حرق نفسه ببينزين أو قتل نفسه بشيء فإنه يعذب في نار جهنم بتلك الوسيلة التي قتل نفسه خال الأمانة أيها المؤمنين ولذلك جاءت صحيحين من حديث ثابت بن البحاق من حديث ثابت بن البحاق رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشي عزد به يوم القيامة وفي رواية عزد به في النار يوم القيامة هذا حكم رب العالمين وهذا ما جاء في الوحي العظيم أيها الممنون عباد الله اتقوا الله جل وعلا وقيد بالله عز وجل من الأفكار الشيطانية فيهم من العباد الله وقول العبد في هم أو ضيق أو حجن أو ذهب عليه مال أو تفاك عليه درجة وضيفية هذا كله لا يصوغ له من ينتعر أو يحذف نفسه أو يقتل نفسه فإن قتل نفسه فإنه ظالم لنفسه خائن لهذه الأمانة وقد جاء النبينا عليه الصلاة والسلام ما يدن على هذا مهما ضلغ العبد من الهم والظلم والضيط والتكتير وقوة المال أنه لا يجوز له أن يعتدي على أمانة الروح وعلى أمانة النفس وعلى أمانة الجسد وعلى أمانة البدن جاء النبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث جندب ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه أن رجل لا يهرب من, من كانت له جراح شديدة كانت له جراح شديدة فإذا له لن وجزع الرجل من شدة الألام ومن شدة الأوجاء فما كان منه إلا أن قطع ينه فوهر يقدر فمات الرجل ان هذا يلن من اوباع شديدة ليست في الساعة ولا في الواقع ولكنه في جسده وفي جسمه اعلم بالنيل وبالنهار لا يهدى له حال ولا يرقى له جلن ولا ايضا ينام ولا مقبل في حالته من شدة الوجع ومن شدة الالام فإذا انه يتعدى على حق عظيم وأمانة جميلة يتعدى على نفسه فوقع يده فوغلية الذن فنزف حتى مات فماذا قال نبينا عليه القلاصة صلى ماذا أخبر عن هذا الرجل إلى أي مصير قال فللو الله اعلينا سخطه خلينا جنة الله اعلينا عذابه قال عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا ذا عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة ذا عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة فنظروا يعملون عباد الله إنه خطوره هذا الأمر لهذه في هذا العمر ولا سقاء والانتحار والصلوك لعابن الكايش طاريا محمود بن اسوارده من الوجع والضيق والمعلم والامراض لا يجوز له ان يقتل نفسه ولا يجوز له ولا يحل له ولا يصور له ان ينتحر بل جاء نبينا عليه الصلاه والسلام سماك ايها عند العبد إذا وصل به وجع شديد وآلام كثيرة وآهات وآفة أنه لا يدعو على نفسه بالموت مجرد الدعاء لا يدعو على نفسه بالموت قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به لوجع ومرض حل به قال عليه الصلاة والسلام فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيم إذا كانت الحياة خيرا لي وتوصني إذا كانت الوكاة خيرا لي انظروا يا عباد الله توجيه حتى في الدعاء لا يجوز أن تدعو على نفسك لا بموت ولا بهلاك ولا بمصيبة قال عليه الصلاة الكلام لا تدعو على أنفسكم ولا على هاريكم إلا بخير لا توافقوا ساعة إيجابة في السجاب أي للدعوة فيكم أيها المؤمنون عباد الله إذن فهذه أمانات ونحن في هذه الدنيا في دار البلاء وفي دار الاحتبار قال رب العالمين جل وعلا تبارك الذي بيده الموت وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليدلوكم أيكم أحسن عملا وربنا جل وعلا خلقنا أيهم ممنون من أجل الطاعة ومن أجل عبادة ومن أجل اتباع الشرع والوحي العظيم والاقتداء بالرسل واتبائهم أيهم ممنون قال رب العالمين جل وعلا وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذوي قوة المتين ومن عبادة الله جل وعلا قاعة النبي عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فهو قلوا قاعة ربنا قاعة نبينا وقاعة رسول الله قاعة لله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ألا تبتق الله يا عباد الله واحذروا أيها المؤمنون من هذه الأسكار الشيطانية التي توجد في الصاحة من حين إلى آخر من أجل الزعزعة الأمنين وذهاب طمأنينة وزوار النعم في الفرد والمجتمع أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على مبيه وخليله الذي استطى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها المؤمنون عباد الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الصحيحين من حديث أبي غريرة رضي الله تعالى أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عقاني فقد أطاع الله وفي رواية أيضا قال ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عقى أميري فقد أطاني طاعة الأميرة طاعة لرب العالمين وطاعة الأميرة طاعة للنبي الأمين والطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في ماصية الخالق أيها المؤمنون عباد الله إن طاعة أولي الأمر إن طاعة أولي الأمر عبادة عظيمة جاء بها الدليل في شتاب ربنا وصنة نبينا المتوافرة قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر المراد بهم أيها المؤمنون المراد بهم الأمراء والعلماء الأمراء والحاكم والوالي والقاضي هؤلاء الأمراء وطاعتهم بالمعروف والعلماء والفقهاء طاعتهم أيضا ولا تكون إلا بالمعروفة والحجة والدليل والبرهان والبينة حينما الطاعة بالمعروفة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصله أيها المؤمنون عباد الله ومن لم يطع فإنه عاص لله وعاص لرسوله عليه الصلاة والسلام ومهدد بفساد دينه وفساد دنياه كما قال بعض الحكماء من الثلاث رحمة الله تعالى عليهم من استخف بالأمراء أكسد من استخف بالأمراء أكسد دنياه وما استخطى بالعلماء افسد بي هذه العاقبة وي هم منهم فساد في الدين وفساد في الدنيا بسبب معصية رب العالمين ومعصية النبي الامين اي هم منون عباد الله وان وجود معصية في ولي الامر وفي لا تصوغ لنا ان نتمرد او ان ننزع يد طاعة فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كما في مسلم من حديث عيث بن مالك رضي الله تعالى عنه علام ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله قال فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يد طاعة لا ينزع يد طاعة هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليس رأيًا من عند أنفسنا وليس فكراً تلظيمياً بل هي عقيدة ودين ووحي رب العالمين وأهل الصنة منابر إرشاد وتوجيه للوحي العظيم أيها المؤمنون لا يتكلم أهل الصنة أيها المؤمنون عباد الله في هذا الأمر لا عن تزلف الحكام. ولا عن رضا بالظلم ولا أيضا عن دعم ولا عن قرابة ورسل كلا والله إنما يتكلمون عن دين وعن عقيدة وعن نصح للمسلمين هذا دين رب العالمين وهذا هو الوحي العظيم وهذا حديث النبي الامين عليه الصلاة والسلام أيها المؤمنون وإباد الله أخبرنا نبينا أن من فارغ الجماعة فإنما يفارق رحمة الله ورغوان الله وجنة الله وإنما يردي بمكفه إلى الشقاء والسخطة والعذاب الأليم عياذا بالله ولذلك جاء النبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عطاف قال من فارغ الجماعة عيد شدر فمات فميتته جاهلية فأقر أيها المسلم أنت موت ميتة جاهلية احرص على حسن خاتمة وأنت موت ميتة إيمانية وميتة إسلامية أيها المؤمنون عباد الله وجاء النبينا عليه الصلاة والسلام أن من دعا إلى الجاهلية أو دعا أيها المؤمنون إلى عصبية إما عصبية حزبية أو عصبية جاهلية أو عصبية طائفية أو عصبية مذهبية أو دعا إلى فكرة من وكار التي تأتي من ورائها خلقنة الأمن وزعزعة الاستقرار في أوصاف العبادة ودبي الخوف والفزع في أوصاف المجتمعات والانقلابات والمظاهرات أن ناله إلى سخط عظيم وأن عقابه أليم قال عليه الصلاة والسلام كما هو أن الإمام من حديث الحارث الأشهري رضي الله تعالى عنه وأنا أمركم بخلص السمع والضاعة والهجرة والجهاد والجماعة أي إلزموا الجماعة إلزموا الجماعة ثم قال النبي عليه الثلاثة السلام فإنه من دعا إلى دعوة جهنية فإنه من جسى جهنم أي من أهل النار ومن حفر جهنم عياذا بالله ثم قال رجل يا رسول الله وإن صلى وإن صانا قال وإن صلى وإن صانا وإن دعا ما أنه مسلم أيها المؤمنون عباد الله هذا حديث من؟ هذا حديث الصادق المصروق محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يؤمنون أيضا الله اعلموا أن رسول الله ما ينفق عنها إنه إلا وحي موحى وقد أخبرنا بتغير الزمان بعد وفاته وتنكر أهله وحكامه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هو في مسلم؟ من حديث عزيفة من يمان رضي الله تعالى عنه قال إن أما إنه سيأتي بعد أمراء لا يهتمون بسنة ولا يهتدون بهذه قم بل يا عبد الله إلى هذا الحديث الذي يعتبر على من من أعلم قال عليه الصلاة والسلام إنه سيأتي أمراء لا يهتمون بسنة ولا يهتدون بهذه فما فماذا نفعل يا عباد الله إذا جاء ذلك الأمر وحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هل نخرج أيها المؤمنون على الحكام أم نجري في الساحات كالمظاهرات التخريبية هل أننا ناتي بالثورات والانقلابات أم ندعو إلى العزنة ونزع يد الطاعة نسمع ما قاله الصادق المصدوق قال عليه الصلاة والسلام ويقوم فيهم رجال يقوم فيهم رجال قال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انسن يقوم فيهم رجال القلوب قلوب الشياطين والجثمان جثمان انسن لما سيع ذلك حديثة بن يمان رضي الله تعالى عنه فتح وخاف قال يا رسول الله لا تأمرني إن أصابني ذالك أو إن أدرست ذالك قال النبي عليه الثلاث سلام فاسمع وتطاع وإن ظهرك واخذ ما لك فاسمع وأطع هذا درجه النبي للصحابي الجليل وللإمام العظيم ولهذا العبد التقي الذي ما نشر في الصحبة أيها المؤمنون عباد الله فنحن نسأل أيها المؤمنون نسأل الذين مظاهرون ويسعون الى الزعزاعة الامل ويسعون المؤمنون الى التخريب مظاهرات سنبية ثم بعد ذلك مظاهرات تخريبية حياظا بالله انظروا يؤمنون يقال لهؤلاء جميعا الله عليكم ناشدناكم الله عز وجل هل منكم من احد قد ضرب ظهره واخذ ماله فإن قائلن لمن انا ولا اظن انه الا خادبا كان خادبا فعلى صدقه فانظروا ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فصمع وطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك فصمع واطع ولا يهرب المرء ما تدوصل من الحال ما وصل من الحال الى هذا الذي اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام لكن نبينا يوجهنا لأن أيها المؤمنون لأن الفوضى إذا حصلت ولأن فتك الجماع إذا وقع فعندئذ يحصل من الفساد العظيم ما الله به عليم كما قال أهل العلم والعقلاء والحكماء يؤكدون هذا أن الفوضى في ساعة تحصل فساد سنين عبيدة الفوضى في ساعة تحصد فتاة سمين عديدة في الفوضاء هؤمنون أيها المؤمنون عباد الله فوجد علينا أن نكون صادقين في إطلاع الأوضاع وإطلاع المجتمعات بالله عليه قمضوا إلى حالك هل أنت صالح في نفسك صالح في سمعك صالح في بطرك صالح في يدك صالح في فرجك صالح في قدلك أن الله طيب لا يدمن إلا طيبا هل أنت صادق وصالح ومصرح في وظيفتك وفي تجارتك وآمين في عملك وتقوم بالأمر فما أراد الله عز وجل فيصلح عندهم الوضع الإداري من جهتك أولا من جهة التغيرة والكبيرة والمسؤول والموظفين ومن جميع الأفراد هكذا العلم يسئئ الى المجتمع ولا تصلح بعض الناس ايها المؤمنون لا يعقل ولا يعرس لمصلحته ولا مصلحه زوجته ولا مصلحه ابيه ولا مصلحه ابيه وبناته فينتهب ويمتحر بالله عليكم هل هذا حل وهل هذا اصلاح للاوضاع واصلاح للاوضاع واسره واصلاح للاوضاع المجتمع كلا والله لقد تاتهم التبير صحيحة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في أرضا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مصلدون ولكن لا يشعرون إحنا أردنا نصلاح الحقيقي نبدأ بأنفسنا ولا مانع أن نمسح وأن نهجر إما مسؤولا أو قائدا أو حاكما أو أميرا أو ملكا قال النبي عليه الصلاة والسلام فما في مصلم الحديث كبير قية كمين بنواصل الداري الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولشتابه ولرسوله ولأعمة المسلمين أي الأمراء وعامته أي جميع الناس وهذا جرير بن عبد الله من جرير اليماني فما في الصحيحين. قال ما يعني النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم إن أنت من النصيحة يا عبد الله النصيحة لولي الأمر قال العلماء تكون بأمور كثيرة ومنها أن العبد وأن هذا الفرد من الرائية يحب من الخير والصلاحة والاستقامة والهداية والتنكين لأميره ما يحبه لنفسه وأنه هذا ايضا يفعى في نصحه وإرشاده في قدر استطاعته وأنه يطيعه إلا في المعصية إذا أمرك ومنها الخروج في المظاهرات فلا تسمعها هنا لكن لا تلزع يد طاعة احتمعوا الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأم بالنسبة لهم بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معسية الخالق سبحانه وتعالى ومن ذلك يؤمنون النصيحة لولي الأمر بالدعاء فإن الأهيرة وإن ولي الأمر إذا فلح انتشر صلاحه وخيره على المجتمع كله عليك وعلى جميع الأفراد وإذا فسد فإن الفساد يعود على المجتمع كله إذن هو معلوم ولذلك كان أئمة الدين وأعلام المصريين من أهل السنة وغيرهم ينفحون ويوجعون ويدعون قال الإمام رحمد رحمه الله تعالى والله لو أعلم أنني دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم لأن الله عز وجل لا يصلح بيده ما لا يصلح بغيره وقال الإمام البربهاري في معتقد أهل السنة وجماعة إذا رأيت الرجل يدعو الحاكم فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رايت يدعو على الحاكم فاعلم أنه صاحب هواء هتريد أن تتبع أصحاب الهواء هتريد أن تتبع دعاة الفتن هتريد أن تتبع دعاة المشاكل تريد أن تتبع الذين يدعون إلى سبك الدماء وإنزهاق الأرواح وزيادة الفساد احمد الله يا عباد الله على نعمة الأمن التي تجدونها في هذه الدلاب نعمة عظيمة نعمة جليلة احمد الله عز وجل واشكره عليها أنت آمن في بيتك وآمن في محلك وآمن في الشارع وآمن في وظيفتك وآمن في غربتك أما إذا حصل زعزع وخوف والله لن تأمن يا عبد الله وإن كنت في بيتك والطعام موجود والشراب موجود الطعام هنية والشراب لذيذ والزوجة جميلة لكنك في قلق وفي خوف هل ستوصل لك السعادة كلا والله لن تحذر من دعاة الفتن الذين يدعونك إلى الشقاوة وإلى الكبد والنسب إلى ديادة الطينجية ولا حول ولا قوة إلا بالله صار هنالك الخيانة أي هم من في باب الصلاة وفي باب الصيام وفي باب الذكاء وفي باب العبادات وفي باب المعاملات في البيع والشراء وهكذا في وبر كثيرة أتظنون يا عباد الله إذا كانت هذه الخيانة بهذا المستوى وعلى أيضا جهات ومستويات المطبقات أن التغيير يكون بالمظاهرات أو بالانقلابات أو بالثورات فلا والله لا يكون تغيير صادق الا برجوعنا المتكلم اولا والصانع ثانيا الراعي والراعيه الحاكم والمحكوم بالرجوع إلى عين الى كتاب الله فلا رد سلام منهم حتى يحكم القسيم ما شجر بينهم ثم لا يجد في القسيم حرجا مما قضى ويصل الوصليما بالرجوع إلى ما ما الى العظيم بلا دين العالمين بالتوبة من الزنا والتوبة من الخمور والتوبة من الإجرام والتوبة من المسكرات والتوبة من المخدرات والتوبة من حشيش والتوبة يا أيها من أمور كثيرة ومن ظلم وصدر ومن اتصاب وسدقة هذا لا بدأ إله من توبة ظهر الفصارف البحر والبحر بما كسبت الناس. ألا تلحظون أيها المؤمنون ما يفعل الناس إن هذا من الفساد في البلاد ظهر الفساد في البر والزحر بما فسبت أيدي الناس إجرام وشرب لخمار ومعاطاة وتعاق المخدرات والمسكرات وغيرهم من أمور المحرمة. هذه أيها المؤمنون لو رجعنا إلى أصلاح الصادح لقلنا بماذا أيها المؤمنون فإن لم تكن ثوبة فهناك حدود رب العالمين في تطمير المجتمع وفي تنظيفهم من الزام الخبيث ومن المجرم الفاسق ومن قاطع الطريق ومن الخمار ومن الذي يفعلوا الشركيات والكفريات هذا دين رب العالمين إذا أردنا إصلاحا صادقا ورجوعاً وطوبةً إلى ربنا سبحانه وتعالى أيها المؤمنون عباد الله قلت تنبيهاً وعيده فأقول إِنَّاهَلَ السِّنَّا لَا يُحَابُونَ أَهَدًا لا يضمن النظار ولا يكذب النكاذب فيقول هؤلاء إنما جاءوا من أجل أنهم مبعوثون أو أنهم مبعومون أو أنهم مرسلون من يتكلمون محاباة أو يتكلمون مجاملة وهو يتكلمون تذلف الحكام كلا أهل السنة ينفحون ينفحون الحاكم وينفحون المحكوم ينفحون الراعي وينفحون الراعية ينفحون الحاكم بالرجل من الله عز وجل وبالرحمة والشفقة على, على الرعية على الرعية وبإصال الخير وأنهم مصؤولون أمام الله عز وجل قال النبي عليه السلام قضاهم من ولي على أمتي أعمراً اللهم فرفق بهم فارفق بهم اللهم وإن شق عليهم فاشقق عليهم وهكذا يعلننا حذرنا نبينا من خلوج عن ولاة الموردة ماذا من مسلمين نسمع ونطاع وإن السلسل بالمال علينا وإن أخذت حقوقنا فنسمع ونطاع طاعة لله وطاعة لرسول الله وحفظا على جمع كلمة المسلمين وحفظنا أيها المؤمنون على الأمن والخير في الدلاج فإن الثورات لا تفرح إلا اليهود والوصارة والكفار والمسركين والمنافقين لا تفرح المؤمن ولا تفرح المسلم أبدا إن الزعزاء والقلقلة لا تفرح إلا المجرمين الذين يريدون أن يتولوا وأن ينطبوا وأن يسرقوا وأن يتسبوا أماهم الخير والصلاح إن يعملون الله يتم الم ذيادة فقي يتنا ص الحكم سرع المحكموم يتنا الررائي طنااح الرية يتون خير متمي كله فله يما نكلك الهود وتقى والعثاف والجنايا الحم الحلنين الله ماصلح الي وصلح ال الرحيية فماماصلح الرعري واصلله الرية اللهم أفره الحاكم والمحكوم يا رحم الراحمين اللهم يوفيك حاكمنا يا رب العالمين إلا بطانة صالحة يعينونه على الخير والصلاح والهدايا يا رب العالمين اللهم وفتنا لما تحب وفرضا اللهم من أرادنا أو أراد بنادنا بسوء أو مكر اللهم اجعل تدميره في تدبيره اللهم اجعل تدميره في تدبيره الله مجعل تدميره في تجبيره وإذا فيه عجائب قدرتك يا عزيز يا قوي يا متين الحمد لله رب العالمين